إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الضال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 خير للصابرين اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن على ما ولا تكن في ضيق ما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا وال